قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طيهن مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأقذتهم الصاعقة وهم ينظون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا إنهم كانوا قوما فاتقين والسماء بنيناها بأيب وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعملنا هدون